أنت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالبحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمة الله لا زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله, يزكي ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتر أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين, والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ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 وتأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا لكم. بما تعملون عليهم. ليس عليكم جناحا أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها وفيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ادنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الظلمين لِكَاذْكَ لَهُمْ إِنَّ الله كَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنۡ أَبۡصَارِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَلْيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلَا يبدين الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن لمعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون I mean, uh... صراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المأضوم عليهم ولا الظالمين استعبف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوا مما لله الذي آتاكم ولا تكرموا ولا تكرموا فتيانكم على البغاء تحصلات ان اردنا حصلنا اللي جبته عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فبن الله من بعد اكرائه فان الله من بعد اكرانه غفور رحيم ولقد انزلنا اليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلقوا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 الا شوقيتي ولا غربيتي يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء ولولا لم تمسس هناه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 প্রতি শুক্রবার দশটায় সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে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 প্রতি শনিবার আদর্শ পরিবার কেমন হবে মানুষের কল্যাণের চেষ্টা করতে হবে মন্দ কাজের নিষেধ করা জান্নাত যাবার কি উপায় করে মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে না পিতামাতাকে উপেক্ষা করে सब चे बुणा गणकर हाथी देखे भाग्य परीक्षा पीस टी बांगल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 تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيه الله أحسن ما عملوا ويزينهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسنوا ضمآن ماء حتى, حتى إذا جاءوا سريع الحساب او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من توق الى موج للتوقي سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكاد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من الله لمن حميد المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صفات والطير صافات علم صالادَهُ وَوتَسبح والله عَم بماَا يقلون والَّه وَك السماوات وَالقَ وَإِلَ الله المصير لم تَعَ الله ي صَحابًا ثم يؤِّف بين ثم يعَف بينهُ ثم يجعلك من كَدَوودق يخررج م منن خلالال وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب فيصيب به من يشاه ويصرفه عن من يشاه يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطن ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم, ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 إذا جعوا إلى الله ورسوله ليحقوا بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يخلوا الحق يكتو إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم يرخاب أم يقاطون أن يحيف الله عليهم ورسوله فالأولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا أن يقولوا سمعها وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطعم الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفاتحين وترون لا يخرجن قلنا لا تفروا طاعه معروفه ان الله خبير بما شعملون قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليهما ما حملوا وعليكم ما تحملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين وعن الله الذين امنوا وعامل الصالحات لا يستخلفنهم لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي قضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا, يعبدون لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا السكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا عجزين في الأرض ومأواه النار ولمئس المصير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 धान बोझा सहज हो जाएलम बुनियादी शिक्षा पोतर साधारण उदाहरण प्रति बुधवार प्रत दस टे पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े आठ टाइम पीस टी बांगल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 छः नम्बर, नम्बर तीन हजार एक सौ छह नबीजू सामत मे पैर नीचे पीस टीवी, बांग, बांग, बांग, बांग, बांग,